باب المعلمين معلمين نور العالمين معلمين نورنا يا حب هم سعادتي يا حب همي بعدك اثر مكارمنا و بعدك قن يا قن تسع اسمهم لا به ابداخن فؤادا قد قدنا بحبهم لا بمت على دم كتاب شوق وهيام حبهم ظال يابا قيال يوم القيال kanem noor al awaneh ahel al ya wa جو حدا علينا لا شرفنا بالفطم نور الحزن تنوهمنا نور الشهيد بكربلا كلنا صمدنا زين العابد بعده بقرا من علمنا هم تعلمنا الصبر اهل المعالي لا تيا نحبهم قاتلي لا ما بالي dan alhawashim نور alawalim dan nahar نور nur alawalim قد انصل مذهبي وبسمنا فمنا والكب من غمر الذيبه هرت وينه بسم الرضان العلى وذبت هوينا والجواد اللي يشبه صفى نور على نور اسمهم ما kata hum asghari anshd hubbhum wa ashb قلبي من من يا قلب بي resides دلع عامه ما الكاميرا حمات تسمع كلامه من مهدي متطانات ساجد الامامه يا شيعته تنظر مقامه يا المهدي عدي بالفرج انت امل ta choa aal ma tafa motam dal amalna yaa hulma banim nur اهل البيت ياسين لابراهيم